إذاعة بريدة, بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير الصبور الشكور ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات مؤمن محسن عفو غفور للأذى والجحود والإفتئات خالق رازق سميع مجيب ويداه تفيض بالأعطيات مستو فوق عرشه في علو وقريب بجوده للعفات ليس شيء كمثله فهو رب من يضاهيه في صفات وذات إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات إنه الله سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات أشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرف عين عن رحمته وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نبي الله أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال خالد وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ستقنع الغنم بالمذهب النباتي لكن الذئاب لها رأي آخر قدر أن يكون لكل شيء لصوصه فللمال لصوصه وللأعراض لصوصها وللأنفس لصوصها وللأوطان لصوصها ولكل نفيس لصوص لا جرم قدر الله وما ينجو عليم من قدر تهون علينا كل لصوصية أصابت أموالنا تهون علينا اللصوصيات حين تصيب أجسادنا أو تشضب من دمائنا أو تأكل بقايانا يهون علينا كل ذاك ولكننا نشهد الله أنه يعز علينا أن يقول الله قولا أو يقول رسوله قولا ثم تكرهنا الأيام أن نرى لصا يتقحم الحما حما شريعة الله تهون علينا أن تصاب جسومنا ويسلم ذكم منزل ونصوص يخيفوننا دوما بوجود اللصوص ولكنهم ما حذرون يوما من لصوص النصوص فمن مخبر عنا لصوصا تقحموا حما السرع بالحفد المبين وبالمين أرأيتم لو أخبرتكم أن قوما نزلوا هذا الحي وهم بنهب أملاككم وحيازة أمواركم أكنتم تفزعون وعن أموالكم مدافعون وللنصوص طاردون إني أظنكم ستقولون كلا وألف للظلوم المعتدي فإني نذير لكم بين يدي نصوص النصوص لما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل كتابه الكريم أنزله الله ليقول للناس وأن هذا صراط مستغيم فتتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أنزل الله كتابه الكريم ليبث للثقلين الإعلان الشهيد قائلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك أم المفلحون أنزل الله كتابه الكريم ليقول للثقلين من يطع الرسول فقد أطاع الله أنزل الله كتابه الكريم ليقول لكل ذي سمع وبصر اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء في تلك الحقبة ظهرت دعوات مغرضة كان أكبر همها اللصوصية في حين النصوص في تلك الحقبة خرجت دعوات نبست الحق بالباطل وكتمت وأصحابها يعلمون في تلك الحقبة خرجت دعوات تقول آمنوا علنا بظاهر ما منزل على الناس ثم أولوه لهم لعلهم يرجعون أجيال الخيرية قديما حاول النصوص. أن يطوعوا دين الله لأهوائهم ما أعجبتهم آيات الله حين تنزلت وأوامره ونواهيه حين تليت وحين لم يستطيعوا أن يهمسوا بيضة الإسلام من داخلها اقتحموها من الداخل ليسهل التهشيم والتهنيش، جبناء دجالون أي ذميمة علقوا بهم فاستمروا التشبيحة إنهم شبيحة النصوص شبيحة هؤلاء أتظنون أن هؤلاء الشبيحة سيعلنوا لنا كفرهم أو يقولوا لن نؤمن بشريعتكم ونصوصكم وما تؤمنون بل أولئك الذين قالوا إننا مؤمنون بما أمنتم به ثم احتالوا على النصوص ثم احتالوا على الناس وصرفوا أوجه النصوص عن ظاهرها وأولها بأهوائهم وما يشتهون أجيال الخيرية خرج بصر المريسي المعتزلي الشهير يوما على أصحابه فقال لهم ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في القاهرة ثم صرفوه بالتأويل أجيال الخيرية في خضم المعارك المعاصرة يقطع على المرء في أيام محنتها حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن أخطر معركة عقدت ألويتها بعد زمن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام هي معركة النصوص تهون كل الغزوات على هذه الأمة وتهون كل مصيبة جل تبيد العالم المسكين يهون القتل والتجريح والتذبيح والتسبيح وتصغر كل مذبحة يموت بها الشعور وتولد الأيتام يهون كل ذاك ولكن نصوص الله لا تهون لما خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال له الله ما منعك أن تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول لص اقتحم نصوص الله بعقله الصغير وليكون من الخاسرين ولقد كان يسعه أن يقول سمعت وأطعت ليكون من المخلحين أجيال الخيرية إني أقص عليكم من نبأ اللصوص لصوص رموا شرع السماء بهواهم لقد خيب المسعى وقد خيب الساعي نصوص النصوص هم أولئك الذين يقول الله قولا ويقول رسوله قولا فلا يردونه من أصله حتى لا تقشف سوآتهم ولكنهم يصرفونه حيث اجتهت أهواؤهم نصوص النصوص هم الذين يقولون لبعضهم لا تؤلبوا العامة عليكم فتنفون كتاب الله وسنة رسوله ولكن إن استطعتم أن تنقضوا عرى النصوص بتأويلاتكم وتفسيراتكم فأفعلوا نصوص النصوص هم الذين خرجوا ويخرجون على الناس ليقولوا لهم إن نصوص الشرع مقدسة ولكن فهم البشر لها يأبى التقديس ليسلطوا دين الله كذبا وخداعا نصوص النصوص هم الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يفدعون إلا أنفسهم وما يسعرون هم الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليهم بما كانوا يكذبون نصوص النصوص علموا أن الحرب على النصوص ليست كأية حرب فاحتالوا وبأس الاحتيال أن يردموا حصولها بالحفل تحتها ليسهل الاقتحام أيتها الأجيال إنهم أعداء التسليم لله إنهم أعداء التسليم نصوص النصوص علموا أن الحرب على النصوص ليست كأية حرب فأخذوا مكرهم بهدم دين الله. ولكنهم أظهروا للناس دعوات أرادوا منها هدم الإسلام على الطريقة الناعمة الهادئة الأراثونية الجابرية فنظروا إلى النصوص فما أعجبهم أثبتوه وما كرهوه قالوا إنه لا يوافق الفطرة والعقل الصحيح كبر خداعاً ودجلاً وزورا أن يقولوا على الله ما لا يعلم أيتها الأجيال إن التسليم للنصوص الشرعية بالرضى والقبول من أصول الإسلام وأساسيات الدين التي لا يقوم ولايتها إلا بها فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطلا وهو الخضوع له والعبودية له ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يقول الله قولا صريحا ويقول رسوله قولا ثم ترد ما جاء عنهما بحجة بئيسة أين سمعنا وأطعنا يقول الله قولا ثم تصرفه حيث شيء حتى يوافق عقلك الصغير لتجعل عقلك المشرع من دون الله إنك إذاً لمن الظالمين نصوص النصوص هم الذين ربوا بأن يكونوا من المشرعين قدموا عقولهم على ما أنزل الله والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نصوص النصوص هم الذين إذا جاءهم أمر من الله ورسول قالوا ننظر فإذا وافق عقول ما أخذنا به وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذن قديم كبر مقتا عند الله أن يقول سمعنا وكفرنا بل أولئك هم الطالمون إن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح ولكنهم جعلوا الحاكمية لأهوائهم سمع عمرو بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسنده لما قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين أم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك قال عمر بن عبايد والله لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت ولو سمعته من زيد بن وحب ما صدقته ولو سمعته ابن مسعود يقول هذا لما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته ولو سمعت الله يقول هذا لقلت يا الله ليس على هذا أخذنا منك المثال أعيدكم بالله من كفر بارد لا تسخله إلا حرارة الصيف أعيدكم بالله نعوذ بالله أن يكون حظنا من هذه النصوصه والكفر بها يخرج علينا البارحة أحدهم ليقول لنا إن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته فالبول وشربه ضد الفقرة الإسلامية ويسهئ للإسلام أُفٍّ وأُفٍّ وَفُفٍّ وَكَفٍّ لمن رد شيئاً مما جاء به رسول الله يا أيها الدجال حذّك إنما تهدي بجهله بل بفسقٍ ظاهري أنت المريض نجلُّ عند نقاشه في جهله بول البعير الطاهري أيّتها الأجيال لا تغترّي بهم لا تغترّي بهم إنهم نصوص النصوص ما شاءوا أخذوا منها وما شاءوا تركوا جعلوا الذوق إلهًا يُعبد من دون الله لا تغتري بهم حذار من اللصوص ومن عقول ترى الأذهان ربا سامرية لا تغتري بهم فما تخفي صدورهم أكبر لا تغتري بهم هم لا نقل ولا عقل ولا فهم ولا ذوق ما هذه العقول التي جعل التوحيد الألوهية ما توحد به بين العقل والنقل ما هذه العقول التي جعل التوحيد الغضبية هي فهمها كيفما تشاء ما هذه العقول التي زعمت أن أحجامها أكبر من رب العقول فما فهمته أسلمت به وما لم تفهم نازعت به ربها أيها العقل الصغير إن خالق العقل هو منزل النقل أتراه يناقض بينهما أيتها الأجيال ليس الدين بالذوق ولا بالميل ولا بالكين بل بأخله كما شاء كما جاء. لم يكن الدين يوما يؤخذ بالتشهي والتحلي والتمني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتدخلون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب أم الله بغافل عما تعمل أيتها الأجيال يمسح علي رضي الله عنه يوما على ظاهر خفيه ويقول لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الكف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر كفه أيتها الأجيال تتحول القبلة من الشام إلى الكعبة فيذهب أحد صحابة رسول الله إلى قوم يصلون فيخبرهم بتحول القبلة وكانت وجوههم إلى الشام فيستديرون نحو الكعبة أيها الأجيال يرى النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب في يد رجل فيأخذه منه ويلقيه ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله كانوا يسلمون ويدعنون لم يتخذوا دينهم وجدا ولا ذوقا ولا رأيا ولا معقولا ولا قياسا بل تسليما وإذعانا كانوا يعظمون ما يأتي من الله يوم رسوله حتى أولئك المحسوبين من العامة من الذين لو رجح إيمان أحدهم بإيمان مليار لص معاصر لرجح بهم كانوا يجلون النصوص ويعظمونها ويخافون حذرا من مخالفتها يقول أبو إسحاق الخبال رحمه الله كنا نقرأ يوما على شيخ فقرأنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات وكان في الجماعة رجل يبيع القت وهو عرف الدواب فقام وبكى بكاء شديدا ثم قال أتوب إلى الله من بيع القت فقيل له يرحمك الله ليس هو الذي يبيع القت لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم فسكن بكاؤه وطابت نفسه أما اللصوص الساخرون المستهزئون فحقهم أن يطلبوا للنطر لينفذ فيهم حكم الله ولا غضابة من سيف يبادلهم كفراً بكفر وإيماضاً بإيماضي يقول أبو معاوية محمد بن خازم كنت أقرأ بعض ما قال رسول الله على أمير المؤمنين هارون الرشيد فكلما قلت قال رسول الله قال هارون الرشيد صلى الله عليه سيدي ومولاي حتى ذكرت له حديث التقى آدم وموسى وكان بجانب هارون الرشيد عمه فقال عمه أين التقى آدم وموسى يا أبا معاوية كأنه يسخب من خبر رسول الله فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال أتعترض على الحديث يا عمه علي بالنطع والسيف علي بالنطع والسيف فأحضر له ذلك فقام الناس إليه يسعون فيه فقال الرشيد هذه زندقة ثم أمر بسجله وأقسم هارون ألا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا فأقسم عمه بالأيمان المغلقة ما قال هذا له أحد وإنما كانت هذه الكلمة بادرة من وأنه يستغفر الله منها في كل واد بنو سعد يا أمير المؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإخسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا حذار من اللصوص ومن عقول ترى الأذهان ربا سامريا إن الصراط بين أهل العلم وبين لصوص العلم هو التسليم والإذعال اقرأوا إن شئتم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كثروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم العقيم إن الصراط بين أهل العلم وبين لصوص العلم هو قول سمعنا وأطعنا يقرأوا إن شئتم إن الذين أوتوا العلم من قبره إذا يتلى عليهم يفرون للأدقال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا نصوصيات النصوص كثيرة ومن قدر الله علينا أننا خرجنا في زمن تهارست فيه كلاب الأفهام وعوت ثم عوت ثم استعوت وقد حدثنا فيما حدثنا أن الكلاب طويلة الأعماري وحدثنا أنه إذا احتضر الزئير بثغر ليث ففي الغابات يحتفل النباح تخرج الدعوات ثلث والدعوات وهم أصحابها هدم دين الله يخرج علينا أصحاب القراءات الجديدة للنص الشرعي، ويخلقون فهومات جديدة يحرفون بها الكلمة من بعد مواضعه تقول لأحدهم يقول الله تعالى فيقول لا تحكمني بفهم كلمة يقول الله لي الحرية الكاملة بفهمه حيث أشاء تعالى الله عن حرياتهم علوا كبيرا نصوص النصوص هم الذين يجعلون النص تابعا والعقل متبوعا يقول حسن حنفي إن العقل هو أساس النقل وأن كل ما عارض العقل فإنه مردود يتداول النصوص في خطاباتهم مفاهيم متعددة كالمقاصد والمصالح والمغزى والجوهر والروح والضمير الإسلامي وهي كلمات حق يراد بها باطل يوهمون بها البلحة والعامة ويلهونهم بها وإنما يريدون بها إقصاء شريعة الله نصوص النصوص هم الذين يحتجون بكل خلاف فالاحتجاج به عندهم من أوليات إسلامهم تقول لأحدهم يقول الله كذا فيقول لك المسألة يحكمها الخلاف كأن الله ما أنزل علينا فإن تنازعتم في شيء فردته إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إننا لن نحتاج إلى جهود إفسادية منذ أن نصرف للناس أقراص الأخذ بالخلاف سنجدهم بعد حين مدمني معازف عاقل شهوات بحجة وقوع الخلاف فيها سنجدهم بعد حين آخذين من لحاهم بقد بحجة وقوع الخلاف سنجدهم قد هجروا صلاة الجماعة بحجة الخلاف تكشف المرأة وجهها فإذا سئلت قالت مسألة فيها خلاف يسبل الرجل إزاره فإذا سئل قال لا أجره فيها لا وهي مسألة فيها خلاف يخرج الرجل عورته فإذا قيل له قال العورة وحدها مسألة فيها خلاف وهم عبد الخلاف وما أرادوا وحاش الدين من عبد الخلاف هؤلاء دخلوا في سلطان النص عبر باب الانقياد وخرجوا منه عبر نافذة الخلاف يقول ابن عبد البر رحمه الله الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله نصوص النصوص ارتضوا من دين الله بالتشهي والتسلي فتجد كثيرا من أهل الإسلام يتخذ الدين عبثا فتراه يأخذ من فلان قولا ثم يأخذ من غيره قولا آخر حتى اجتمع عنده الشر كله نصوص النصوص هم الذين يتزل من حيث لا يعلمون تنزل بأحدهم نازلة ثم يستفزع لها العلماء فإذا أفتاه أحدهم بما يريد أخذ به وترك الحق وذليله وهكذا في كل نازله وكأن دين الله حانوت حطب أو معرض أزياء يقول الإمام أحمد ولو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبي وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا بإجماع الأمة نصوص النصوص لهم في كل مسألة إمام وما لهم بأهواء زمام ترى لهم هوى في كل قول وما لهم بما صح المرام لصوص النصوص هم أصحاب فهم خاص بهم ليس لأحد من الناس أن يحتكره عنهم فإن قيل له قال ابن عباس قال رأي ابن عباس قراءة أخرى ممكنة لصوص النصوص أصحاب قراءة جديدة تتلاءم بزعم أصحابها مع الواقع فالنص ليس بحاجة إلى فهم أهل العلم الدقيق بل الأولى به أن يكون مفتوحا لكل أحد ونخل الحريات لكل ما شاء يقول أحد النصوص ليس من الضروري أن يحتشد الناس جماعات في مسجد الإقامة الصلاة وذلك لأن الصلاة مسألة شخصية ليست واجبة وقد فرضت في الأصل لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد. ويقول غيره لا بأس من الجمع بين الصلتين لأن الأوضاع الحديثة تجعل الالتزام بالوقت متعذرا في كثير من الحالات ويقول لس آخر ليس من الضروري أن يقام الحج بطموسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي ويقول لس الرابع نظام الإرث الذي يميز بين الرجل والمرأة لا يتلاءم مع هذا العصر وأمضمة الأسرة والقوامة ونظام الطلاق والحضانة وحرمة الإجهار لا تنسجم مع التطور لهذا العصر فيجب أن يجري عليها التعديل تماما كما هي النذاءات التي تخرج بتطبيق مبادرة الشريط الأبيض ويقول لس الخامس. التوحيد هو توحيد الأمة وليس توحيد الألوهية روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم قد يقول أحدهم وما فائدة تحديثنا عن هؤلاء اللصوص؟ فأقول إن هذه اللصوصية لهذه النصوص هي ثمرة ما نراه من فساد وإفساد وإرهاب في كل مكان. هذه الثمرة هي ثمرة المرغية للحاضر التعيس الذي يأكل الدم ويشرب الأتсал. ولذا فإنني أقول أيتها الأجيال. إن شبيحة النصوص لا تقل خطراً عن شبيحة القتل والإرهاب والتباب واليباب والعذاب أية هالأجيال إني أبسم بمن أحل القسم أن شبيحة القتل والإرهاب ما خرجت إلا من عباءة هؤلاء المشبحين للنصوص أرأيتم القصف الرهيب تحطمت فيه المبادئ واستبده ذاته وحسية لو أنه لا تورنا لتصعدت من قلبه الزفرات تحت الركام وصراخهم يعوي وقد زاغت بين النظرات أرأيتم كل هذا الإرهاب إنه ثمرة صغيرة لهذا الإرهاب بالنصوص أي شيء يدفع هؤلاء المشفحون أن يقتلوا وينتلوا ويضطهدوا ويضطهدوا إنه الفهم الأعوج لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله لن تعجب من قوم يفسرون القرآن كيفما شاءوا ثم يقاتلون الأمة على خلاف ما يعتقدون لن تعجب من قوم يفسرون قول الله في كتابه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة بأننا تلك الشجرة الخبيثة التي يجب قطعها كيف نرجو من قوم؟ جعلوا كثيرا من الآيات النازلة نازلة في علي رضي الله عنه وأولاده ثم يحاكمون الأمة عليها فإن لم نؤمن بها اتهمونا بالكفر ثم حكموا فينا الذبح والتشريد. لن تعجب بعد كل هذا إذا رأيت المقاصل يقام سوقها بكل زمان ومكان لفصل الأرواح عن الأجساد لن يأخذك العجب من قوم لم يقدروا آيات الله حق قدرها فتراهم يقدرون الأمة حق قدرها؟ لا رجاء من قوم جعلوا النصوص مطية لهواهم والله يأبى المياه والتحريف والله لا يصلح عمل المفسدين المحرفين أيتها الأجيال خلاصة الكلام حذار من النصوص ومن عقول ترى الأذهان ربا سامرية التسليم التسليم والإذعان الإذعان لما جاء عن الله وعن رسوله عقضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور والأحواء والأدواء فإن كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتها الأجيال نحن في زمن الخارج من حرب داخل في غيرها وما فتنة إلا والتي بعدها شر منها ولن نجتاز الصراط إلا بتحكيم قول الله فلا وربك لا يحكم يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حوزا مما قضيت ويسلم وتسليما أفغير دين الله يبغون؟ أفغير الله نبتغي حكما وهم الذي أنزل إلينا الكتاب مفصلا؟ أيّتها الأجيال الراسفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تويله اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم منتبسا علينا فاتنا ضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله وارض اللهم على صحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام وعز المسلمين اللهم اعز الاسلام وعز المسلمين واذل الكفره والكافرين واعلي رايه الدين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح واهدي ووفق ولا ولاتنا ولاهتي امورنا واجعل بدايتنا في من خافك واتقاك واتبع يضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك نسالك باسمك الاعظم الذي اذا استنصرت به نصرت ان تنصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في الشام اللهم, في الشام. اللهم, في الشام. اللهم في الشام. اجعل لهم من كل هم فرج من كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم إنهم مولومون فانتصر لهم اللهم إنهم مظلومون فانتقم ممن ظلمهم اللهم إنهم مقهورون فقر عدوهم اللهم اجعل لهم من كل هم من فرج أنصرهم ولا تنصر عليهم وكلهم ولا تكن عليهم اللهم أهلك عدوهم شتت شمله وفرق جمعه وخارف بين كلمته اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك أرنا فيه يوما أسودا فألنا به ما تقر به عيوننا وما تشفي فيه صدور قوم مؤمنين أنت حسقنا ونعم الوكيل أنت حسقنا ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ووالدين ويجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتها أرحم الراحمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين